بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم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 كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن يكون هناك رحمة من ربك ترجوها فقل لهم شيء يكون ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما هناك إن ربك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 إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها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 نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك واذ هم نجوى إذ يقول الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا كن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 كرمت علي لئن اخرتني الى يوم لا ذريته الا قليلا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 ولولا ان ثبتناك لقد كت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا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 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمؤمنين وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۖ الْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَن هو أهدا سبيلا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 من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه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 وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكف و نزلناه تنزيلا قل امنوا به او لا تؤمنوا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتل عليهم يخرون للأذقان, سجدا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوله ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن